نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل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 المقدر, المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنطقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المانع دار النفع النور له هجل بجيع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على افضل صلاتك عليه اسعدي مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد كل ما لو ماتك وامدا ذلكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وما فعل عندك a uh -huh.